إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا إن الأبرار يشربون منهم كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا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 نا خافوا من ربنا يوماً عبوساً قم طريراً فوقعهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسروراً وجزاءهم بما صبروا جنة وحريراً متكئين فيها على الآراءك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا ويطاف عليهم بآيات من فضة وأكواب كانت قوارير قوارير من فضة قدرها تقديرا ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زم جبيلا عينا فيها تسمى سل ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم حسبتهم لئلأم من ثراء وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا آل يوم ثيابس دسون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 نا نحن نزلنا عليك القرآن تنزلا فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلة طويلة إن عاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا إن هذه تذكره